صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا من له عز الشفاعة وحده صلى الله إِنْ عَدْ زَرَاجِهَا وَأَنَا وَأَنُهَا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الخلق خير وفيلة أرجى لأصحاب الذنوب أخرانها صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم, الله الله الله الله على الله وسلم أقبل البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا مدعا لله داع أقبل البدر علينا من بالثانيات الوداع وجاب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعض فينا جئت بالأمر المطاع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع هللت يثرب تشدو وازدهت كل البقاع ولقد مدت ذراعا من ثانيات الوداع أخبر البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للأيدا. وحبت حبا ذي طاها فرحا لما اتاها وارتقات عزا وجاها من دعا للحق داع اقبل البدر علينا من الوداع وجب الشكر علينا أدعى للهداع نشر الهادي سلام والتأخي والوئام فالتقى القوم الكرام ضمهم أسل ما أقبل البدر علينا من ثانيات الوداء الشكر علينا ما دعا لله داع فرسول الله جاء وعلى الناس آفاء نرهوك البدر ضاء وسنى البدر دينا أقبل البدر علينا من علينا ما دعا صفوة البال محمد درة للكائنات مدحوه بالسم لروحي وله يا حل السماع أقبل البادر علينا ودع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من محمد وسلام أقبل علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهيداع مرحبا في من أتانا وبه ساد حيمانا مجده سر علانا ذكره Akválna a falban, őrülten, من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع في ثبيل الله بيعنا كل مال ومتاع ورضينا الدين الدخرا وكنز لا يباع أحبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع مرحبا يا مصطفى نرغو الغاني أباء رغم أن في المشركين نروا عمالذيقاء أقبل البدر علينا من ثميات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للأيداع عشرق شمس جل من كابا إلى ما من سواك حقا دائما للخير ذا أقبل البدر علينا من ثنيات الواد وجب الشكر علينا مدار للعيا. اجرقت شمس الكمال من يا باه الجمال جل من سوك حقا دائما للخير ساع أسبيل الست علينا مسعى لله ساع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله ساع من ثنيات الوت وجب الشكر علينا ما داع للهدا نقاط الماء عفوت أخطو وبأمر الله تفو حيثما ناخت وتشدو طعثن تلك المتاع أقبل البدر علينا من ثميات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للأيداع أقبل البدر علينا ثانيات الوداع وجب الشكر علينا مدعى لله داع أيها المبعث فينا جئت بالأمر المطاع أحبل البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر برمال ليلى بدع الله ليلى الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله